السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وضح الصوت إن شاء الله طيب نبدأ بإذنة تعالى الحمد لله وحده والصلاة والسلام على بل نبيا بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فنستكمل إن شاء الله دروس شرح هذا الصف العظيم عمدة الحكام إن كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم وبداية أنت أم بعتذر عن الانقطاع في الدرس الماضي نظراً ل... كان في هناك طبعاً مشاكل عندنا في ال... بالنسبة الإنترنت، فنرجو مع زراعي. فان شاء الله نهضنا نبدأ بإذن الله في الباب الذي توقفنا عنده طويلاً أو الكتاب كتاب العام. نبدأ أولاً بالحديث الأول فيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. <تصفيق>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 فتلهن عليه بوعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره فقالت لا والذي بعثك بالحق فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد فشهراً أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخانسة أن رأنت الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنا المرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخانسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال إن الله يعلم أن أحدكما كاذب. فهل منكم متائب ثلاثا وفي لب لا سبيل لك عليها قال رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت فهو أبعد لك منها أما الحديث بعده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما <تصفيق> عن رجلا رمم رأته وانتفى من ولدها في زمن الرسول في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا على كما قال الله تعالى ثم قرَب بالولد للمرأة وفرق بين المتناعين وانتفى من ولدها أي أنكره وبرأ منه الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل؟ قال نعم قال فما ألوانها؟ قال حمر قال فهل يكون فيها من أورق؟ قال إن فيها لورق قال فأنا أتاه ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعة عرق قال وهذا عسى أن يكون نزعة عرق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 عهد إلي أنه ابنه. انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من والدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجدي منه يا سودة فلم يرى سودة قد الوليدة أي الجارية وللعاهل الحجر قال للزاني الخيبة والخسران الحديث بعدها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم ترى أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض وفي لفظ كان مجزز قائف تبرق أسارير وجهه أي تلمع وتضيء قائف القائف هو من يعرف الحاق الأنساب بالشبه ويعرف الآثار. طيب يعني هن في شرح هذه الأحاديث حتى لا يطول بن يعني القراءة الأحاديث. هذا الباب يسمى باب اللعام أورض المسنف فيه عدة أحاديث بداية بالنسبة للحديث الأول المروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيه أن أحد الصحابة ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن سؤال وهنا أهمل ذكر اسم هذا الصحابي وسوف تلاحظون أن هذا الأمر يكاد يكون سنة متبعة في روايات الحريث أنه إذا رؤي حريث وكان فيه شيء ما يستقره أو يستنكر فكانوا يحجبون اسم الذي قد يتضرر من ذكر اسمه في سياق الحريث فهذا يعتبر كنوع من الستر على هذا الذي روى الحديثة يعني كما نرى أن الوقائع التي حدثت كان فيها شيء مما يعني يكره ذكره فهذا الصحابي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله يعني نحن نعلم أن حكم الزنا أن الإنسان إذا أراد أن يرمي رجلا أو امرأة بالزنا فعليه الاتيان بالشهود ولا تقبل هذه الدعوة إلا بالشهود فماذا لو أن رجلا دخل والعياذ بالله ورأى زوجته في هذا الوضع هل يترك هذا الرجل يكمل شهوته مع زوجته في هذا الوضع ويذهب ليأتي بالشهود وعلى من يشهد يعني هو يأتي بالشهود على زوجته يعني هل هو تطاوعه نفسه أن يأتي بالشهود بنفسه ليشهد على زوجاته ويرى زوجاته وهي تزني فإن تكلم إن أفصح وأظهر ما عنده تكلم بأمر عظيم هذا ما فضيع وإن سكت سكت على غيظ عظيم وسكت على أمر عظيم جدا يعني كيف يعني يعني يرى الإنسان بنفسه زوجته وهي تزني ثم على ذلك يعني يطيق العيش أصلا فضل أن يعيش معه فهنا لما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم لم يرض عليه وبالطبع نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ليتكلم في أمر شرعي إلا بالوحي فلم يأتيه وحي في هذا الأمر ولم يأتيه وحي مخصص بهذه, بهذه المسألة كان الوحي قد نزل بحكم الزنا بصفة عامة لكن هذه المسألة لو أن رجلا رأى زوجته في هذا الوضع فكيف يتصرف فالمهم أن الرجل أتى بعد ذلك وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به قال شرع الحديث هذا يحتمل أمرين إما أن هذه الواقعة كانت قد حدثت بالفعل لهذا الرجل حدث له هذا الأمر فعلا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر استفسارا عاما ولم يقل أنه قد وقع له ثم لما أعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إن هذا الأمر قد حدث لي فأجبني ويحتمل وهذا وجه آخر في الحريث يحتمل أن هذا الرجل لم تكن قد وقعت له الواقعة ثم لما تكلم وقعت له فجاء يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأن هذا الأمر قد حدث له فعلا فعلى كلا التقديرين يعني نزل هنا حكم الله سبحانه وتعالى المذكور في قول الحق سبحانه تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يقل لهم إلى أثر الآية فنزلت في الحكم العام نزلت الآيات التي تبين الفارقة في هذه المسألة أن اشتراط وجود الشهود في حالة الإنسان العالي تختلف عن اشتراط عن حالة التي نزلت فيها قول الحق سبحانه وتعالى الذين يعبون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم, إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهاداتهم بالله إنه لمن الصادقين إلى آخر الآيات التي سوف نعرض فهنا نزل الحكم بأن هذا الرجل له أن يرفع أمر هذه المرأة إلى القضاء وهنا سيكتفى بشهادته هو يشهد هو أربع شهادات أن هذه المرأة والعياذ بالله قد زنت أو الأمر الآخر أن يشهد هو أن الولد الذي أتت به ليس ابنه اللي هو مسألة نفي النسب أو أن الولد الذي في حامل به ليس ابنه، فيشهد أربع شهادات بالله، يشهد بالله وسوف يعني نشرح بالتفصيل كيف تكون هذه الشهادة، يشهد أربع شهادات أنها قد فعلت كذا، ثم يشهد في المرة الخامسة خامسة الشهادات يقول فيها أن لعنة الله عليه إن كان, إيه؟ إن كان من الكاذبين سمر على ذلك تنتقل الدعوة إلى المرأة المرأة وجهت إليها التهمة فإن أن تقول نعم هو صادق فيما رماني به فيقام عليها الحد وإما أن تشهد هي أربع شهادات أنه من الكاذبين ويكتكون في الخامسة تشهد أن غضب الله عليها إن كان من الصالقين ففي هذه الواقعة شهد رجل أولا ثم النبي صلى الله عليه وسلم أولا بعدما وعظهما وذكرهما بالله وأن عذاب الدنيا أهوى من عذاب الأخرة أصر الرجل على الدعوة فأتم الشهادة أو أتم, يعني أتم القسم أولا ثم بعد ذلك وجهت الدعوة إلى من إلى المرأة فشهدت أربع شهادات أن زوجها كذب وقالت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصدقين ثم كان من يعني نهاية القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما فرق بينهما وأيضا في هذه القصة من الأحكام الوالدة في اللعان أن الرجل قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دفعت لها مهرا فأريد مهري فقال له صلى الله عليه وسلم أنها لو كنت لو كنت أنت صادق في ما فعلت يعني لو كان لو كان هي بالفعل قد زنت فأنت قد أصبت منها والقاعدة عندي أن المهر يستحق بالدخول فبما أصبت منها فتستحق هي هذا المال حتى ولو كانت قد زنت بعد ذلك وإن بالله الله أما لو كنت أنت كاذبا ففتجزب عليها وتأخذ مالها كذلك لن يكون فاستحقت المرأة هذا الإيه هذا المال فحكم لها بالمهر. في الحديث الذي بعده يعني ذكرت القصة على هي نفس القصة وقيل أنها قصة أخرى لكن هنا كان فيها زيادة مسألة اللي هو إيه نفي الإيه نفي النسب. طب ماذا بعدما انتهت الملاعة؟ انتفى نسب الولد من الرجل الذي لعن ونسب لأمه. وهذا طبعا يعني برقة من الأمور يعني قد يستغربها الإنسان يعني هذا حكم لم نتعارض عليه أصلا. كيف أن هذا الولد ينسب لأمه؟ ما معنى ينسب لأمه؟ يعني يقال له هكذا فلان ابن فلانة بنت فلان يكتب هكذا وينادى هكذا فلان ابن فلانة فهنا في هذا الحال نصب الولد لأمه وانتفى نسبه من هذا الرجل الذي نفى نسبه ثم في الحديث الذي بعد ذلك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجل يعني من الأعراض وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك شك في قلبه هو رجل ليس بأسود بشرته بيضاء امرأته أتت بولد أسود هذا رجل لاحظ لم يرد امرأته بالزنا ولم يطلب نفيا النسب لاحظ كويس إنما بماذا أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتى إليه بشضعه شيء رأى رأى أن هناك يعني شبه بعيد يعني أو الولد لا سيجمله علي, على الإطلاق الولد أسود وهو, إيه وهو أبيض فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه ويسأله فهنا وضح له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر في حد ذاته لا يعني أن هناك زنة وضرب له مثالا يفهمه يقول له أنت رجل طرع الإبل أنت رجل من البادية وطرع الإبل قطيعك الذي طرعاه لنوين قال أحمر طبعا الإبل بتكون صفراء ما إله للحمر في بعض الأحيان قال الإبل عندي حمر فسأله هل يخرج من هذه الإبل بعض الإبل تكون فيها يغرب عليها السواد قال نعم فسألوا كيف تفسر هذه الظاهرة؟ فقال هي عملية وراثية. عسى أن يكون نزعه عرق يعني يكون عنده أحد جدوده في يعني في شجرة العائلة كان أسود اللون فخزنت جيناته بعد ذلك ورثت في ال في الذرية التي بعد ذلك فيكون يعني اجذبه هذا العرق أو جذب العرق إلى أم ورث هذا الإيه؟ هذه الصفر فالنبي صلى الله قال وهذا عسى أن يكون نفس الرضي إيه المعنى أن يكون إنسان في إنسان في يعني ابنه يطلع شبه أحد البدود يعني بعيدة يعني فهذا أمر موجود ومشاهد وسبحان الله يعني هذا الأمر فعلا يعني قل من يتفطن إليه ده موجود فعلا كثيرا وراه كثيرا يعني أنا شخصا أعرف ناس كده أشخاص يعني عرف نعرف شخصيا يعني الأب أصفر اللون والأم سمراء اللون ولهما ولد أبيض اللون أبيض شبه جدا سبحان الله يعني مورس بعض جينات جد بعيد شريك هو شديد الشبه جدا يعني فسبحان الملك فهذا ومشاهد موجود ومشاهد فمسألة إن عدم وجود الشبه القريب هذا لا يكون في حد ذاته شبه، و... يعني لا يدخل الإنسان في قلبه شك بمثل هذه الأيه، بمثل هذه الأشياء. ولا تتهم المرأة العفيفة ال منا بمجرد هذا الأمر، هذا أمر إيه طبيعي. وسنجد اللي مثل هذه القصة في الحريف، اللي هو حريف سعد عايش لما قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما مسرورا. النبي صلى الله عليه وسلم لما يفرح بشيء ويصر فكان وجهه يضيء أكثر من إضاءاته العالية صلى الله عليه وسلم فعلمت في وجهه الفرح فسألته لماذا هذا فقال لها صلى الله عليه وسلم أن رجلا يسمى مجزز مجزز هذا اسم مجزز المدلجي. هذا الرجل كانت له مهنة مشهورة في زمانه هي أنه قائف هذا الرجل كانت له مهنة كانت له مهنة أنه يتتبع الأثر، اللي هو متتبع الأثر في الإف في في الصحراء وسبحان الله أن هؤلاء يكون لهم يعني علم غريب جدا، عندهم القدرة أنهم يعلموا هذا الأثر زمنه واتجاهه وكذلك حتى يقولون هذا الأثر مثلا لك هذا أثر. جمل صغير ولا كبير جمل حيانا يكون عمره كذا حيانا يحمل قد إيه يعني سبحان الله يعني علم كده يعني أقرب ما يكون بالإيه بالسحر وكان كذلك لهم يعني من ضمن علمهم بالأثر كانوا ينظرون إلى الأقدام ويعلمون ترابط الأقدام بعضها ببعض فهذا الرجل مجدد من هذا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان هناك سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه وأسامة رضي الله عنه كان نائمين كان أسامة رضي الله عنه في هذا الوقت كان صغير وكان نائمين وكان ملتحفين ولا يظهر منهما إلا الأقدام فهو مر كده بص على الأقدام وهو عادي كذا بس على الأقدام فقال إن هذه الأقدام بعضهم بعض يعني ده ابن ده من غير ما يعرف من ذا ومن ما يعرف مين ده فسبحان الله كان أيه إشكالية أصلاً كان إشكالية أن زيد رضي الله عنه أرضه كان أبيض اللون، وأسامة رضي الله عنه كان أسود اللون، يعني كان أسود شديد السات كذلك. ف يعني العرب كان مشهور عندهم في الجاهلية مسألة العزب بالله الزنا، وكان من من من كثرة فشو الزنا بينهم كمن يعني مر المعتاد عندهم أن يرمي أن يرمي الإنسان بأن أمه زانية وأنه ليس ابن أبيه وهذه كانت مشهورة جدا حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني أن هذه من أمور الجاهلية التي لا تترك في الأمة منها الطعن في الأنساء والعيد بالله لذلك الآن فعلا يعني بعض الناس عندهم هذا الخلق الجاهل يطعنون في الأنساء بغير إيه؟ بغير بينا فهو سيدنا زيد كان أبيض اللون سيدنا أسامة كان أسود اللون فكانوا يقولون أن أرياجه بالله أن أسامة ليس ابن زيد مع أن الأمر بسيط جدا وواضح جدا أن زيد يعني زيد رضي الله عنه وارضاه كان متزوجا من من حد يعرف مين أم أسامة ابن زيد استعده زين الابع طلقها أيوه أحسنتي كان متزوجا من أم أيمن مولات النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يحبها حبا شديدا فزوجها لزيد وهما من أحب الخلق إليه زيد بن حارثة وزوجاته أم أيمن وابنهما أسامة الرسول صلى الله عليه وسلم حب أسامة حبا شديدا فسبحان الله العظيم يعني رضي الله عنهم أجمعين وغنيا لهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم خيرة الخلق جعل الله إياكم بهم يوم القيامة إن شاء الله تعالى. فزيد رضي الله عنه كان متزوجا من أم أيمة أم أيمة كانت حبشية كانت حبشية حبشية سوداء اللون. فالولد أخذ من سفلى أمه هذا أمر طبيعي جدا. يعني ما هو وجه الاستغراب في هذا هو وجه العدد لكنها سبحان الله كانت عقول يعني لا زالت أيضا للأسف فيها بعض الأوثاة الجاهلية وهذا مما نراه الآن حتى في حياتنا يعني تجد حتى أهل الصلاح وأهل الخير تجدهم هم متلوثين ببعض ما كانوا يقترفونه قبل أن يتوب الله عليهم وقبل أن يسيروا في طريق الصلاح تجد يعني لا زال برضو بعض الأخلاق التي والمنكرات والمعاصي التي كانوا يفعلونها تؤثر عليهم حتى بعدما هجروها وحتى بعدما من الله عليهم بهداه. فهذا كان الحال أيضاً حتى في في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن كانت لازالت القلوب فيها بعض الآثار من أيام الإِجْهَلِيِّ. فكانوا يطعمون في أسامة وزيد بن حارثة هو من هو وأم أسامة هي من هي. سبحان الملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مجزز وهو لا يعلم زيد ولا يعلم أسامة ولا يعلم القصة أصلا يعني إنسان كان يمر مرورا عابرا هكذا فرأى أقداما بيضاء وأقداما سوداء لكن قال هذه الأقدام من هذا ده ابن ده فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح فرحا شديدا لأجل أن هذا كان فيه إسكاتا لهذه الفرية بشيء موثق لحظة كويس يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل هذا الرجل كان إيه رأي ورأي إيه رأي علمي موثق فالنبي صلى الله عليه وسلم فريحة جدا بهذا لأن هذا كان فيه قطعا للسنة التي تلو يعني هذا هذه الفرية وتتحدث بها قطعها قطعا بالأدلة القطعية فطبعا هذا الحد أضاف فيه من الثوائد العظيمة يعني يعني أن الإنسان بدايةً يعني يفرح بولا بقطع دابر المعصية وسيرتها ويفرح بسياق عرض المؤمن يفرح بظهور الحق وراء ظهق الباطل كذلك من الأمور المهمة يعني إن مسألة طبعًا التأكيل على مسألة يعني ال ال الوراثة والشبه وهذا يعني من الأمور التي يعني يجب أن تراعى وأن توضع فيه سياقها طبيعية وحاليا طبعا بعد تقدم العلوم بفضل الله يعني صار هناك مسألة التعامل مع الوراثة والجينيات يعني تقدمت بشكل كبير مسألة استخدام الأمور العلمية في الوسائل الشرعية هذا من الأمور التي لم ينثيها النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يوحى إليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ورغم ذلك رغم ذلك يعني اعتمد شهادة هذا الرجل واعتبرها وسرره هذا أقول لك أيضا على أن يعني الشرع والدين لا يصادم هذه الأحداث العلمية ولا يقف فقط ويهددها ويرشدها إلى الإ إلى المسار الأكمل والمسار الذي يتوافق مع المقصود الشرعي للحياة بصفة عامة. نعود بعد ذلك أيضاً للحريث في حريث أيضاً عن السيدة عائشة فيه اختصم سعد بن أبي وقاس وعبد بن زمعة في غناء فالمسألة الآن سيدة سعد بن أبي وقاس كان له أخ تمام؟ هذا الأخ اسمه إيه؟ اسمه عثبة بن أبي وقاس مات هذا الرجل لما مات قال لأخيه سعد هناك لي ابن هذا الابن والعجب بالله ابن من الزنا عطفة لأبي والقاس قال لأخيه أنا لي ابن هذا الابن أتى من الزنا كيف كان الحال في هذا كانوا في الجاهلية كما ذكرت لكم من المشهور عندهم أن الجواري والإماء كنا يعملنا في الزنا وهذا كان أمرا طبيعيا يعني يعني حتى نفهم المسألة هم كانوا يتعاملون مع العبيد والإماء على أنهم بضعة يعني عارف لو إنسان دلاتي يشتري مثلا سيارة ويؤجرها فبالنسبة إليه السيارة رأس مال تأتي له بماذا؟ تأتي له بالمال مجرد استثمار فكذلك الحال هم كانوا يشترون العبيد والإماء. العبيد والإماء، لحن نفهم أن العبيد والإماء كانوا يعملون في المنازل لخدمة أسيادهم. لا، هو الأمر لم يكن مقصورا على هذا فقط. إنما كان كالآتي: كل آه يعني آه بعضهم كانوا يعملون في المنازل، وأن بعض الآخر كانوا أصحاب مهن. فكان أسيادهم يجعلونهم يعملون. يعني لو مثلا أنا لدي عبد نجار قال يشتغل اشتغل في النجارة ويأتي إلي بالمال لو لدي عبد حداد يعمل هو طوال النهار ويأتيني بالمال كذلك الحال كان الجواري كنا يعملنا في ماذا في مهنة البغاء والعاذ بالله فقال الرجل من الأمر العادي جدا والطبيعي جدا أنه هذه الفتاة أو الجارية تذهب وتزني وتأتي المال يعني هذا أمر طبيعي جدا عندهم لا ليس هناك اشكاليات أو حتى يعني في لم يكن مستهدا في حياتهم ان الجواري كان ممكن لا يعملنا بالزنا ولكن قد يقعنا في الزنا يعني بخلاف العمل وتبقى تحترف البغاء فكان مشهور جدا عندهم ايضا بالذات في الـ في الـ في, الـ في الايماء مساله انتشار الزنا كان منتشر جدا ولم يكن منتشرا في الحرائر يعني كان انتشار الزنا في الجهلية هذه أمور ضد لابد أن تدركوها جيدا كان انتشار الزنا الزنا كان في الإماء وليس في الحرائر حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع بعض نصفة قريش لما فتح الله عليه مكة وبايع النساء فذكر من ضمن البيعة هي كبايع النساء فذكر لهم إيه أنه كان يأخذ عليهم العهد ألا يزنين يأخذ عليهم العهد بعدم الزنا. فقامت السيدة هند رضي الله عنها وارضاها زوجة أبي سفيان وقالت متعة جبل أو تزني الحرة إيه ده وفيه حرة بتزني أصلا مش متصور الفكرة دي خالص لماذا؟ لأن بفعل كان الحرائر لا يزنين هذا كان أمر شبه قطع عندهم ده حاجه نادر نادر النادر ان هذا يحدث اه طبعا كان عندهم بعض ال يعني بعض الزيجات الزيجات المتعارف عليها ان هي زيجات كانت زنا اصلا يعني دي كانت عندهم انواع بعض انواع الزيجات كان فيها زنا والعز بالله لكن كانوا بيعتبروا ده زواج يعني هحكي لكم مثال كان عندهم زواج في الجاهلية يعني انا اقول لكم هذه الامور يعني حتى نفرح يعني بنعمه الله علينا بهذا الدين الذي أخرج البشر من الظلمات إلى النور كان تخيل أنت أحد الزيجات المشهورة عندهم في الجاهلية كان كالآتي كان في حال عندهم اسمه من الاستبداع ده كان زواج زواج اسمه الاستبداع كان عبارة عن إيه عبارة عن رجل رجل تخيل بس أنا عايزك تتخيل معايا كده اللي أنا أتكلمك عليه ده رجل كان يقول لمرأته يقول لمرأته اذهبي إلى فلان استبضعي منه يا نهار يعني ايه يعني قولي لزوجته اذهبي لفلان الفلاني ولا بالله دعيه يطاق حتى تحملي منه هو عايز ولد ولد من الرجل ده تخيلوا تخيلوا العقليه الجاهليه عامله ازاي لان هو عنده شايف مثلا ان وليكن واحد اسمه مثلا صخر مثلا صخر ده هو شايف شايف ان صخر ده عنده صفات مثلا قوي وشجاع وعنده اقدام هو عايز ابنه يطلع بنفس الصفات دي انا معنش الصفات دي تخيله يقول لزوجته زوجته وروحي لي ولد من الرجل ده عشان الابني ليه ينسبه ليه فطبعا انت حاليا في قمة الاستنكار اذا ازاي الكلام ده اقول سبحانه رب هو الجاهلية هي اسمها الجاهلية انحرفت الفطرة وتبدنت الافهام والعقول الله سبحانه وتعالى أرسل إليك الرسول ليعيدك إلى الفطرة ولا النقاء أنت حالاً تعيش بقى على الإيه؟ ما نفهم الفطرة والنقاء اللي فطر الله الناس عليه الحمد لله على نية الهدية الحمد لله على هذه الهدية فمسألة الزنا بقى في في في, في هذا في هذا الزمان لم تكن مستغربة على إطلاق أتاعت أعتذر لكم سلام عليكم مثلاً، السلام عليكم. فبعدما عاشوا هذه الأزمة المطولة مع هذه يعني الصفات القبيحة، فكان مشهور عندهم جداً بالأنكير يعني، بالأنكير على إطلاق أن تزني ال ال ال الأم، تزني لا لا بأس، ولو زنت وأتت بولد، ف. لو كانت هذه يعني هذه ال الجارية ملكا لسيدها وكان ز سيده يطأها فكان الولد ينسب لسيده هذا كان أمر يعني إيه يعني متعارف عليه حتى يعني يعني أليس هناك نكية أطلق في في هذا ال المهم أن في هذا الحال كان أخوه سعد بن أبي اللي هو عبدة ابن أبي القاسم قال لأخيه وهو يموت أنا اعترف كذا أنا زنيت بالأمة بالأمة اللي هي أمة زمعة زمعة هذا كان له أمة فقال له عشرة أنا زنيت بهذه الجارية والولد الذي ولدته ابن لي فإستلحق نفحد اسمها الإستلحق الدين ابني هم هم هذا حدث, حدث بالفعل سيد سعد اختصم بقى مع مين مع عبد ابن زمعة عبد ابن زمعة اللي هو ابن هذا الرجل اللي الجارية بتاعته زند فاختصموا بقى في الولد ورفع القضية الى من الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا الولد هذا الولد ابن أخويا أخويا اعترف وقال أنا زنيت بهذه الجارية وهو ابن لي عبد بن زمعة قال يا رسول الله ده أخويا ابن أبويا لانه ولد على فراش أبي بمعنى إيه معنى أن هذه الفيارية أبي كان يطأها فهي ملك يمين الله ومات أبي وهذه الجارية ملك له وكان يطأه فهو ولد على فراش أبيه مثل نحن فراش الزوجية يعني ولد من امرأة كان أبوه يطأه فإذا هو ابن أبي أخويا فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الولد وأدرك أدرك أن هناك شبه بالفعل بعثب بن أبي تمام؟ ورغم ذلك هل هذا كان كافيا للحكم على أن هذا الولد ابن اللهلأ هنا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القضاء أن الولد للفراش يعني إيه؟ يعني الولد ينسب لفراش الزوجية الفراش بيطلق على إيه؟ أن المرأة فراش للردل تمام؟ فمعناها أن الولد ينسب لهذه العلاقة الزوجية ينسب لهذا الرجل الذي تزوج هذه المرأة أو الذي يعني وطئ هذه المرأة بملك اليمين فينسب الولد للرجل وللعاهر الحجر أي وللعاهر الزاني والعياذ بالله لا يأخذ إلا الحجر أي الخيبة والخسران على أحد التفسيرين في الحديث طبعا عبد النزمع هو الأخ من أخ السيدة سوداء بنت زمع زوج النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قضى بهذا الولد أنه ابن زمع المفترض أن هو أخ السيدة سوداء المفترض أن يبع أخوها تمام؟ فظلم أخوها يجوز له أن يدخل عليها لكن النبي صلى الله عليه وسلم قضى هنا قضاء مهما. أنه قال يا سوده لا تدخليه عليك عامليه على أنه أجنبي. فلم يرى السيد سوده على الإطلاق. لماذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لوجود الشبه؟ قاعدة الاحتياط في الدين. هذا يعني يعني يعني دل على فوارق عظيمة جدا. حياكم سبحان الله يعني. يعني الحديث على صغر كلماته لكن فيه من الفوائد والأحكام الكثير. فا يعني أولاً المسألة اللي هو القضاء بال بال بال بالشدة مجرد الشدة الخارجي ليس كافياً للنسب ده لما واحد. لمن اثنين النسب أصلاً أصلاً يعلق بماذا يعلق بالعلاقة الزوجية القائمة. لمن ثلاثة قاعدة عامة قاعدة الاحترار في الدين. فهذا أيضا من الأمور التي تتعلق بمبحث اللعان الذي نحمد صدده طيب بالنسبة لي مسألة اللعان يعني لو يعني أحببنا أن نأخذها من الناحية التكليفية فنقول أن اللعان يعني هو فعال من اللعن ومعناه حصول التلاع بين طرفين طبعا أصل اللعنة والعزب الله والطرد من الرحمة الله سبحانه وتعالى فالمقصود هنا باللعان هو ما يعني سمعناه هنا في الحديث من وجود الشهادات التي أكدت بالأيمان من الطرفين الزوج يشهد على المرأة لماذا يشهد عليها بالزنا أو ينفي حملها ينفي نسب هذا الولد أو المرأة ترد هذه الشهادات أيضا بقسمها إما, إما أنها تعترف أو ترد بشهادة زوجها عليها فطبعا كما ذكرنا القصة وسياقها فالآيات التي وردت في هذه الواقعة التي نزلت بسببها هي قول الحق سبحانه وتعالى في سورة النور الذين يرمون أزواجهم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 يبتلي بهذا الأمر ولعله على فكرة يكون هو أيضا المبهم عندنا على على بعض أقوال أهل الشرح, الشرح الحديث يعني فقال يا رسول الله يعني أنا رأيت شريك ابن سحناء مع زوجتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البيينة أو حد في ظهرك إما أن تأتي بالبيينة وإما أن يقام عليك أن تحدي قذف أنك قذفت هذه المرأة بغير وجه حق قال رسول الله إذا رأى أحدنا على مرأته رجلا ينطلق يلتمش البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة أو حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ إن كان من الصادقين طبعا هنا يعني ال ال مسألة النجول الآية وارتباطها بالقصة يعني بتدل لأكتر وأكتر على قوة قول من قال إن هي قصة واحدة وليس متعدد القصة طبعا يصعب أن تنزل يحصل كذا بعض أهل شروح الحديث قالوا إن حصلت كذا واقعة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجب في كل هذه الوقائع ونزلت الآية مرة واحدة فقد النبي صلى الله عليه وسلم في كل الوقائع أو في وقائع أو غيرها لدعنا يعني يعني اللي يغلب رزني إن هي وقعة واحدة ليس أكثر. فقال فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم إن أحدكم كاذب فهل منكم متعاب ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامس وقفوها وقالوا إنها موجودة قال ابن عباس فتلكأت ونقصت حتى رننا أنها ترجع يعني مرقت في الشهادة الأخيرة وكأنها بدت أنها ستتراجع مما يدل على أنها كانت كاذبة فقالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاء به أكحل العينين سابغا الأليتين خلل جساقين فهو لشريك بن سحماء أكحل العينين يعني فيه عنده سواد في إمئيف الجفن وسادغ الأليتين يعني ضخم الأليا الأليا اللي هي إيه اللي هي المؤخرة خللج الساقين يعني ضخم الساقين فووورد في رواية أخرى وإن جاء به أبيض صبي قضي العينين فهو الهلال بن أبى قضي يعني العينين فيها شيء تخلطه شيء من الحمار يعني دي صفات هذا الرجل دي صفات هذا الرجل فجاء بالفعل بالولد على صفات الرجل الذي رمي به رميت به لكنها كانت قد لعنت بالفعل فلما جاءت بالولد كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن للمعلومة هذه الرواية لها أيضا فائدة تشريعية مهمة جدا ألا وهي أن حكم اللعام يقضي على غيره حكم اللعام يقضي على غيره بمعنى إيه؟ لاحظنا هنا أن نبيهم لا على بين هذا الرجل وهذه المرأة. هذه المرأة نفت عن نفسها التهمة، صح؟ شهدت بالله أن نبيهم كاذب، بل وأقسمت وشهدت يعني عرضت نفسها لماذا لغضب الله عليها؟ هي كاذبة، وفضلت ألا تفضح قومها يعني شو شوفوا شو شوفوا المخ الإنسان؟ في الإنسان في عقله يعني هذه المرأة قالت لا أفضح قومي وعشان ما تفضحش قومها عرضت نفسها الغضب الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعدما لعن بينهما وفرق بينهما ونسب الولد لهذه المرأة لما الولد جاء على صفات الرجل الذي اتنه بالزنا النبي صلى لم يقضي قضاء جديدا إنما أنضى القضاء الأول وقال إيه وقال لولا ما نضى من كتاب الله لكان لي ولها شاء يعني لولا أن نزل فيها هذا الحكم لكنت أقمت عليها حد الزنا الزناء زوج زوجها عليها ولوجود الولد على هذا الشبه الذي يعني يدل دلالة على أن هذا الولد فعل ليس إيه ليس ليس آآ آآ ابن لهلال ابن أمية وتركت المرأة ولم يقم عليه الحد وطبعا الولد نسب لها بعد ذلك إذا إذن لو أردنا أن نقول النسب يكون للأم في هذه الحالة النسب يكون للأم لم ينسب لا ينسب الولد للزاني لا ينسب الولد للزاني إنما ينسب للأم لو أردنا يعني أن ننظر إلى الأمر من الناحية التكليفية لو وجدنا أن اللعان يتم كالآتي يرفع الزوج أولا يرفع الزوج القضية للقارن فلا يتم اللعان إلا بالقضاء مش كل من هد ودب ولا في عبد صلح ده أمر قضائي فيكون يعمل عند ولي الأمر أو عند الإيه أو عند الحاكم أو عند القاضي، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا عنة بنفسه ولم يوكل أحداً آخر. كذلك القاضي عليه أن ينصحهما أولم ويذكرهما بالله، لأن أكيد في واحد كاذب وآخر صادق. ثم بعد ذلك لو أصر نبدأ الأول بيبدأ أولا بالزوج الزوج يبدأ أولا يشهد أربع شهادات فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه المرأة من الزمن أو فيما رميت به هذه المرأة أو فيما رميت به زوجتي يشهد أكذا أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي يشهد هذا، أربع مرات تمام؟ بعد الشهادة الربيع بعد ما ينهي القاضي يأمر أحد الحضور ويأمره أن يضع يده على فم هذا الرجل الذي يشهد ويذكره ويقول له اتق الله فإنها الموجودة متصراشيا راجع نفسك تاني لأن الشهادة الخامسة إيه هيشهد بالله أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا عرض نفسه للعنة الله له يطرد من رحمة الله ولعزب الله يكون ملعون فيذكره بالله فإن أصر يشهد ويقول إيه وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ولعزب الله تمام فبكده تكون انتهت دعوة زوج أيضا توقف المرأة وتشهد هي بالله وتقول إما أن إما أن تقر بما رماها الزوج إما أن تقر به أو أن تنفي التهمة فتقول إيه تشهد 14 عدد للبرد تقول إيه أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزمن ويقول لما في الحالتين أنه هو يشير وهي تشير أنه هو يشير إليها كمزيد من التحديد وهي تشير برضه كمزيد من التحديد وتقول هكذا أشهد بالله إن زوجي هذا لمن الكاذبين أشهد بالله إن زوجي هذا لمن الكاذبين وهكذا يعني تشهد به أربع مرات ثم عند المرة الخامسة قبل أن تشهد الخامسة يأمر مرأة فتقوم وتضع يدها على على ثمها وتذكرها وأذكرها بالله وتقول لها أيضا يعني لهذه الموجدة الشهادة الخامسة هتشهد بماذا؟ تشهد أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين سبحان الله يعني أيضاً لا الإنسان يعرض نفسه لغضب الله فالله مستعب نسأل العفو والعافية فبكذا لو لو هو شهد وهي شهدت منتهى اللعام بهذا الأمر ماذا الذي يحدث؟ ما الذي يترتب على هذا اللعام؟ يترتب عليه الآتي أولاً يسقط الحد عن الزوج ثانيا يسقط الحد على المرأة يعني ايه هما الاثنين شاهدوا هي شاهدت هي وشاهد ان هي زانية وهي شاهدة انه كاذب هو المفترض المفترض يعني ان يكون في حدود يعني اما هي يقام عليها حد الرجم اما هو يقام عليه حد القذف لا اللعام اللعام يقضي بعدم تعرض هذا للحد ولذك يسقط الحد عن الزوج فلا يحد حد القذف ويسقط الحد ايضا على المرأة فلا تحد حد الايه حد الزنا والعياذ بالله ثانيا يفرق بين الزوجين تفريقا نهائيا يفرق بين الزوجين تفريقا نهائيا يعني تحرم عليه تحريما مؤبدا لا تعود له بعد ذلك تمام؟ لكنها تحرم عليه تحريما مؤبدا من ناحية الزواج ولا يكون هو محرما لها فكلما تكلمنا تتكلمنا عن المحارم وذكرنا أن من صفات المحارم أن يكون هذا الرجل إما أن يكون زوجا او يكون من اقاربها الذي يحرم عليه مؤبدا ام يتزوجها طبعا هنا هذا الرجل بعد الملاعنة بعد الملاعنة صارت هي محرمة عليه الابد يعني ما عاد هو يصلح للزواج بها الى الابد رغم ذلك لا يكون محرما لها ولا تختلي به يبقى التحرين بينهم هو تحريم الزواج ثم يترتب على ذلك أيضا انتفاء الحمل أو انتفاء الولد لا ينسب هذا للإيه لا ينسب لا ينسب للرجل انتفاء النسب هي الدعوة نفسها إما أن تكون دعوة زنة أو دعوة انتفاء نسب بالله. فإن كانت بالفعل قد تبين حملها كان قد تبين حملها في هذه الحالة هو ينفي راح ينفي الإ الحمل نفسه وإن كانت زلت فهو بينفي أو بيسقط الزواج ويتبع له لو ظهر الحمل بعد ذلك لكن نلاحظ في حالة في حالة ممكن يكون في لعنة ورغم ذلك ينسب الولد للزوج متى هذه الحالة؟ أحسنتي أحسنتي لو كانت حامل وتبين حملها قبل الزنا فهذا الولد يكون للزوج ثم زالت بعد ذلك ولا والعياذ بالله وهي حامل فهنا يتم الملاعنة بينهما وليفرق وبعدما تضع الحمل الولد ينسب للأب لأن لا ينتفي نسبه بهذا طيب آه. ذكرنا منذ قليل أن مسألة نفي النسب وهكذا لا يعتمد فيها بمجرد الشبه الشبه بس وشو وإن لا يولد كم لا يعتمد فيه آآ آآ في مسألة نفي النسب لما نفي النسب يكون بالدعوة فإما الأب إن هو يقبل إن هذا يكون ابنه أو إن هو يعمل إيه أو إن هو ينفي هذا النسب يعني الأصل الأصل أن هذا الورد تلقائيا بينسب لل طالما للر... طلما تزوج للمرأة كل ناتج، كل ولد تلد هذه المرأة تلقائيا بينسب لهذا الرجل، إلا بدعوة، تقال دعوة نفي النسب. هذه قاعدة اللي هي من أصل الأصل، الأصل إنها الولد بينسب لمين، بينسب للزوج. إلا لو نفاه الزوج، ضع استغناء. ذكرنا أيضاً أن حكم الصداق حكم الصداق يكون لمن يكون للمرأة صدق بيكون للمرأة لأنه بالفعل خدئ قد, قد أصاب منها وبالتالي يحكم لها بهذه الإيه بهذه يحكم للمرأة بهذا المال من يعني من ضمن الأحكام أيضا المترتبة على الملعنة إسقاط النسب لا ينسب الولد كما ذكرنا للأب وهنا في هذه الحالة بيسب الولد بيسب الولد للأم بيسب الولد للأم ورغم كل اللي احنا ذكرناه رغم كل اللي إحنا ذكرناه لا ترمى مر بالزنا ولا يعير الولد بأمه لاحظ الحتة دي كويس لاحظ جسئية دي كويس جدا حكم الملاعنة حكم الملاعنة هذه المرأة برأت نفسها في الدنيا فلا يحل لأحد أن يتهمها بالزنا بعد ذلك هنا الأمر انتقل من قضاء الدنيا إلى قضاء الآخرة هي عندنا قضاء الله فيها لنا أنها لاشا بالزنا، تمام؟ الذي يرميها بالزنا أو يعرض بها أو يرمي ابنها أو يعرض به يرفع أمره للقضاء ويقام عليها عليه الحد، تمام؟ فهذا أيضاً مهم جدا يعني إذا يعني بعض الناس يقولون طب ويعني كيف يقال فلان ابن فلان، فلان ابن فلانة؟ زاي؟ ومدام يعتبرش رمي بالزنا ولا حكم الشرعي هذه مرأة ليس بزنين هذه مرأة ملاعنة وليس بزنين خلاص اتقلنا إلى حكم آخر إما أن تكون صادقة بينها الله سبحانه وتعالى ويعزب زوجها وإما أن تكون تازبة وعراب نفسها غضب الله سبحانه وتعالى ما. هذا بالنسبة إلى يعني إيه إلى ما ذكرناه من الأحاديث أما بالنسبة للأخت لنا تسأل هل لها نفقة؟ لا طبعا ليس لها نفقة ولا سكنة ليس لها إلا ليس لها فقط إلا ما أصابت من المهر فقط نكمل يعني سائر الحديث حتى ننهي الباب الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك؟ قال ولما يفعل ذلك أحدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم. فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن وأيضا آخر حديث ذكره مصنف هنا عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كثر ومن ادعى ما ليس له فليس منا فمن يتوارى مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر وقال عدو الله وليس كذلك ان خارا عليه ومن يتوارى ان يتخذ له نراهه منزلا يعني خارا عليه ان رجع عليه طبعا الحديث الاخير يعني صلته بالباب الذي نتكلم عليه واضحه ان هناك كلاما عن النسب فكما ان حكم النعاه كان ينفي النسب كذلك الحال مسألة التلاعب في الأنساب هذا أمر خطير جدا جدا جدا. فكان فيه تجديد في يعني في أكثر من نص على مسألة أن الإنسان الذي لإنما ينفي نسب أبوه عنه أو يدعي نسب آخر كل هذا التلاعب في الأنساب أمره وعاقبته خطيرة هذا لو كان يعلم يعني. الذي يدعي نسبا فهذا يعتبر عند الله كافرهم طبعا هذا الكفر كما قال أهل العلم يعني كفر دون كفر لكنه من معصيات رهيدة جدا معصيات شديدة ويعرض نفسه لعذاب الله في الآخرة ويعني هي كبيرة من الكبائر آآ آآ وهذا طبعا يعني للأسف يعني أمر منتشر يعني مثلا مثلا بعض الذين يدعون النسب والتصال النسب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يعني كثرة جدا في هذا الزمان اللي ييجي يقول لك ده احنا من الأشراف والكلام ده كله وسبحان الله يعني يعني كثير منهم تكون هذه مجرد دعوة وطبع أشهر من ادعى النسب يعني ادعى أنه من نسل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا العبيديين اللي بسموا نفسهم الفاطميين وما بيدعوا أن هم من نسل السيدة فاطمة وهم ليس لهم علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالسيدة فاطمة وأصلهم أصلهم أصل. أصل جدهم كان يهوديا فأسلا وهم براطنيا كفر أجمع العلماء بكفرهم لكنهم طبعا أرادوا أن يموهوا على الناس بعقدتهم الباطلة فادعوا النسب والأسف دخل هذا على سج يعني أهل السفاجة وأهل الجهل ولازالوا إلى الآن يسمونها الدولة الفاطمية وما هي دولة بفاطمية إنما هي دولة عبادية يا الباطنية الكافرة التي تدين بهم تدين بها في ديارنا هذه يعني فالمهم يعني أن مسألة الدعاء النسب هذا أمر مشهور وطبعا سبحان الله يعني لما هؤلاء لا كفر دون كفر هذا يعني هو مسألة انتفاء النسب وداع النسب هذا كفر دون كفر لكنه يكفي أن المسلم يرى كفر يعني هو من أشد أشد كراه على إطلاق فهذا أيضا يعني من أمور التي يتحرز الإنسان جدا فيها ويعلم خطورتها ومآلها أما بالنسبة للحديث الأخير اللي هو حديث العزل فمعنى العزل هو أن الرجل إذا جامع زوجته ثم قارب على الإنزال فيعزل في عنها أي يخرج ذكره ولا ينزل في المرأة ينزل منيه خارجا لماذا؟ هذا كان بالنسبة إليهم كان بالنسبة إليهم هو الأسلوب الوحيد لمنع الحمل حتى أن جابر رضي الله عنه كان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كانت له جارية وكان يطأوها وهذه الجارية كانت خادمة يعني كانت عندهم خادمة هي التي تعمل وهي التي ترعى الزرع وكان يخشى عليها من الحمل يعني لو حملت لم تستطع أن تخدمهم فأيضا كان استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حول هذا الأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن هذا العزل لا يقدم ولا يؤخر بأن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يخلق نسمة لفعل ف يعني يعني كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر يعني ليس المراهيه طائل لكنه لم ينههم وهذا طبعا يعني منطوق حديث سيدنا جابر لما قال كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا ف يعني يعني هذا ايضا يعني من من الأدلة التي يستدل بها أهل العلم على مسألة السنة, السنة التقريرية هم كانوا يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ولم ينههم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك لم ينزل فيهم إيه؟ في القرآن ينههم عن هذا فتاعتبر أن هذا الأمر إيه؟ من المباحات فهذا يجرنا بالطبع على مسألة الإيه؟ مسألة تنظيم النسل ما هو حكم تنظيم النسل هل يجوز أو لا يجوز أو عن المبحث طويل والكلام فيه كثير لكن خلاصته خلاصة هذا الأمر أن الأصل, الأصل في الإنسان المسلم أنه يعلم أن تكثير النسل وتكثير المسلمين أمر شرعي مطلوب ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا فقال تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة فهذا هو الأصل يعني الأصل أن الإنسان يحرص على وجود هذه الزرية الصالحة بإذن الله الزرية المؤمنة تكثير المسلمين هذا من الإيه من الأمور المرادا شرعا لكن قد يكون هناك مقصود شرعي من مسألة تنظيم وليس تحديد النس يعني إيه يعني بعض النساء مثلا بيكون فيش بعض ال ال الأمور الـ الـ الـ الصحية بالنسبة إليها لا تستطيع أن توالي بين الحمل والحمل سواء كان مثلا لمصلحة الولد فلو كان مثلا الولد الأول يريد أن يتم الرضاع وكما نحن نعلم يعني أن الرضاع يتأثر بالحمل فأي تريد أن تتم رضاع ابنها قبل أن تحمل من جديد فتريد أن تكون هناك شيئا مبعدة يعني بين الولد والولد هذا لا بأس به. كذلك لو كانت حالتها الصحية لا تسمع خاصة مثلا في هذا الزمان اللي فيه مسألة الولادات غير الطبيعية الولادة القيصرية تشارك جدا بل يعني لعلها صارت فيها يمكن أغلب الولادات يعني تقريبا معطة أسمع لمسألة الولادة الطبيعية تشارك جدا طبعا يعني الولادة القيصرية معناها أن هذا الرحم فتح في جراحة فالقاعدة الطبية أن الرحم الذي أجري فيه جراحة لابد له من الرحم يرتاح على الأقل سنتين حتى تلتئم الجروح لأنه لو حدث حمل ممكن تكون معرض لحدوث تمزقات في الرحم وتؤثر على المرأة وتؤثر على الحمل فمثل هذه المباعدة تقوم قصوبة شرعيا أو حصل لها يعني شو طبيعي برضو المرأة مع توالي الحمل ممكن بسألها شيء من الضعف في في في بدنها الضعف في بطنها في غيرها يعني فالمهم يعني مثل هذه المباعدة لا بأس بها شرعا لا بأس بها شرعا أما أن يكون الإنسان يريد من هذا التنظيم التحديد ولكن هكي بعيلين وبس لا هذا خطأ هذا خطأ هذا لا جزء أصلا إنما الأصل كما ذكرنا أن الإنسان يسعى لوجود النسل ولا يتدخل إلا لو كان هناك شيء أو مقصود آخر مقصود آخر لوجود بعض الظروف وهكذا كذلك لو يتدخل الإنسان لغرض لغرض أنه يخشى الفقر أو يكون فقيرا وهكذا فهذا أيضا مذموم ولا يجوز، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. نحن نرزقهم وإياكم نرزقتم وإياهم. فاا فالحق سبحانه وتعالى بين أن هذا الأمر من أمور التي يبتلى بها أو يعني يعني لا يفكر فيها إلا من كان بعيدا على الله سبحانه وتعالى وإلا فالله سبحانه وتعالى تكفل برزق كل ذبتي في الأرض. فهذا المولود لست أنت الذي ترزقه إنما ربك يرزقه فلماذا تحمل لها هملا؟ بل لعل تكون تكون هذه يعني هذا المولود يكون سببا في فتح أبواب الرزق أنت لا تدريها فالإنسان لا بد أن يفكر في هذا الأمر الإنسان الذي يفكر في هذا الأمر يضيق عليه من حيث لا يدري لأنه يشيء الظن بربه فإذن مثل هذا الأمر لا بد أن يكون محسوما لا يبد أن يكون محسوما فلا يكون هناك تأخير للحمل أو تمضيع للحمل إلا للدواء الصحية أو لوجود الظروف التي تمنع من وجود هذا من وجود هذا الحادث الحمل ويكون نيته في هذا تنظيم وليس منع وليس تحديد وطبعا لا يجوز قطع الح يعني قطع ال ال سبب الإنجاب بالكلية إلا لو كان هناك خطر محقق من الحمل يعني بعض النساء تقول لهم إيه كان يضطرن إحنا نعمل لكم نعمل أنواع الربط والتعقيم وهذا يكون في في الإيه في الحالات اللي بيكون فيها الحمل خطر جدا جدا على صحة المرأة وهذا بالفعل يوجد في بعض الحالات الطبية ممكن المرأة فعلًا لو حملت ممكن يؤدي هذا إلى الوفاة. مثل هذه الأمور طبعا ب بيلستشار فيها أهل الخبرة ويعرض عليهم الأمر ويسفت بعد ذلك فيه أهل العلم الشرعي وليس هذا خابعا لهوى أي شخص سواء كان هذا الشخص يعني أصحاب الزوج والزوجة أو أحيانا ممكن بمجرد فتوى طبيب واحد لا يستشار فيها أكتر من طبيب مع يقول هذا الطبيب مسلم ثقة عالم في هذا الفن ومؤتمر عليه بهذا إن شاء الله نكون أنهينا هذا الكتاب وبإذن الله تعالى في المرة القادمة نأخذ الكتاب الرضاع وبانتهاء كتاب الرضاع إن شاء الله تعالى نكون قد أنهينا كتاب النكاح وأتممنه بفضل الله سبحانه وتعالى. فيعني هو المفترض بالطبع يعني اللي يكون لدينا امتحان على هذا الباب. فان شاء الله في القادم إن شاء الله تعالى نبدأ نحدد متى يكون موعد هذا الامتحان وأنا مش متعدي عليه على عموم ونحدد إن شاء الله بإذن الله بعد التواصل مع أخوانا في المحض ما الذي سوف نأخذه بعد ذلك إن شاء الله تعالى طيب أي استفسار إن شاء الله بالنسبة لما ذكرناه اليوم؟ الحمد لله طيب الله مليك الحمد أراكم إن شاء الله على خير في الأسبوع القادم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلي أنت أستخرك وأعتب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.